موقع رياض القرآن يقدم يقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك موسى إذ رآنا فقال لأهرهم فقال نو فيها على غنمي ولي فيها ما أرمخ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذان يا آية تتساءل قال ولا تخف جميلة